ولقد زينا السماء الدنيا بمطابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميد من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ فاعترفوا بِذَنْبِهِمْ